وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أوصيكم أيها النافس ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فتزودوا ليوم معادكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ما التكاليف إلا لتحقيق العبودية وتقوى الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ألا وإن شهركم قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل ولئن قارب أن يتصرم ثلثاه فقد بقي خيره وأزكاه عشر ليال من آخر رمضان هي مضمار السابقين ومغنم الرابحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم وفي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيى ليلة وأيقظ أهله فيها ليلة هي خير من ألف شهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده أخرجه الشيخان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 ومنة منه بالغة فهو شهر الصيام والقيام وغفران الذنوب ومحو الآثام ومن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شهر الصلاة والدعاء والقرآن شهر الصلاة والدعاء والقرآن وموسم الصدقة والتوبة والإحسان وتاريخ الذكريات والفتوحات فتقربوا إلى الله ما استطعتم وأبشروا وأملوا وبعد أيها المسلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نزل القرآن في شهر رمضان فكان مطلع الصبح الصادق في ليل الإنسانية الغاسق ومن سنة القرآن وجذوته تتبدد الظلم وبالتماس الأمة هديها من هداه وريها من رواه يجمع الله لها شعث أمرها ويبدد حالك ليلها وحقيق بالأمة أن تعود إلى هذا القرآن في كل حين فتنهل منه نهل الضامئين لا عودة إلى قراءته فحسب ولكن إلى تأمل معانيه وتدبر آياته وبث حقائقه في حياة الناس لتكون قضايا القرآن الكبرى هي قضايا الناس كقضايا التوحيد والبعث والرسالة ولنعظم ما عظمه القرآن من العقائد والشرائع والأخلاق ونعطي كل قضية بقدر ما أعطاها القرآن لا وكس ولا شطط إن فعلنا ذلك فقد صدقنا في العودة إلى القرآن وما أحوج الأمة أن تعود إلى كتاب ربها وتهتدي بهداه عباد الله ومن قرأ القرآن العظيم رأى قضية الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور حاضرة فيه أتم الحضور كررها الله تعالى في مواضع من كتابه وأعاد القرآن فيها وأبدى وضرب لها الأمثال والآيات وجادل فيها المشركين وأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليها في ثلاثة مواضع من كتابه قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب وقال عز اسمه ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين فكان الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان وفي التبيان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي حديث جبريل المشهور عليه السلام لما أتى يعلم الأمة عن ردينها والذي وردت فيه معاقد الدين وحجزه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت رواه مسلم جاء أبي بن خلف أو العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم الرميم وهو يفتته ويذريه في الهواء ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟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 وَحَوْلُ الْمَطْلَعِ وَبَعْثَرَةِ الْقُبُورِ وَمَشْهَدُ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ يَوْمٌ تَذُوبُ فِيهِ بَيْنَ الْعَالَمِينَ يَوْمٌ تَذُوبُ فِيهِ بَيْنَ الْعَالَمِينَ الْفَوَارِقُ وَتَبِينُ فِيهِ وُجُوهُ الْحَقَائِقِ يَوْمٌ تَنْطَفِئُ فِيهِ مِنَ النُّفُوسِ حُظُوظُهَا وَانْتِصَارُهَا لِآرَائِهَا وَأَفْكَارِهَا يَوْمَ يُعْرَضُ الْعَبْدُ عَلَى رَبِّهِ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَلَا تخفى على الله منه خافية ويكون فيه اللقاء الأعظم والمواجهة الكبرى إنها مواجهة الإنسان بكل ضعفه مع الله جل جلاله حيث لا تخفى عنه يومئذ خافية والأسرار في علمه سبحانه ظاهرة علانية أيها المسلمون لحظات البعث بعد الموت وبدايات استهلال الحياة بعد الفناء وأهوال يوم المطلع مش حد طالما امضى قلوب العارفين واطال السهاد في اعين المتعبدين وانخلعت له افئده المؤمنين ففي يوم ليس كسائر الايام وعلى عرصات لا حياه فيها ولا احياء وفي سكون هذا الكون العظيم وبعد فناء الخلائق أجمعين وحين ياذن رب العالمين تمطِر السماء أربعين صباحًا مطرًا غليضًا كأنه الطل فتنبُت منه أجساد الناس كما ينبُت البقل وقد بلي من الناس كل شيء إلا عجب الذنب وهو العظم المستدير الذي في أصل الظهر ومنه يركب الخلق ثم ينفُخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة البعث والنشور فتُعادُ الأرواحُ إلى الأجساد، ونُفخَ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وتتشقق القبور عن أهلها، ويخرج الناس أجمعون، ملَدُ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، ونُفخَ في الصور فجمعناهم جمعاً إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون فتصور نفسك، فتصور في نفسك الفزع لصوت تشقق الأرض وتصدعها وخروج الناس كلهم من قبورهم وقيامهم لله قومة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون تتشقق عنهم القبور وقد لبثوا فيها الأعوام والدهور في نعيم أو عذاب في فسحة أو ضيق وأول من ينشق عنه القبر محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع يحشر الناس حفاة عرّاة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام يخرج الناس من قبورهم يخرج الناس من قبورهم يموج بعضهم في بعض يذهبون ويجيئون لا يدرون إلى أين ينضون في حيرة وتفرق واضطراب هل رأيت الفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن بثم إلا قليلا يقال لهم يا أيها الناس هلموا إلى ربكم يومئذ يتبعون الداعي لاعوج وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ يَوْمَ يَفْرُو الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ إِمْرَءٍ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ يُنَادِي الْجَبَارُ ج جل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يبعث رجل من قبره ملبيا لبيك اللهم لبيك لأنه مات محرما ويبعث رجل يثعب جرحه دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ذاك هو الشهيد في سبيل الله ويساق الناس إلى أرض المحشر وأرض المحشر أرض بيضاء نقيه ليس فيها معلم لأحد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يحشر المؤمنون إلى العرصات يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ويحشر المجرمون يومئذ زرقا واجفة قلوبهم خاشعة أبصارهم شاخصة لا ترتد إليهم ويحشر الكافر على وجهه قال رجل يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ويحشر المتكبرون كأمثال الذر في صورة الرجال وتحشر الخلائق كلها حتى الوحوش والبهائم وإذا الوحوش حُشرَت وما من دابةٍ في الأرض ولا طائرٍ يطيرُ بجناحيه إلا أممٌ أمثالُكم ما فرَّطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يُحشرون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يومٍ معلوم ذلك يومٌ مجموعٌ له الناس وذلك يومٌ مشهود وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَإِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يقال هذه غدرة فلان ابن فلان ويأتي كل امرئ بما غل يحمله على ظهره من ذهب أو فضة أو غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك والغلول هو ما أخذ من مال المسلمين العام بغير حق ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وأشرقت الأرض بنور رب وأشرقت الأرض بنور ربها فأضاء حين يتجلى الحق تبارك وتعالى للخلائق لفصل القضاء ووضع الكتاب. كتاب الأعمال وجيء بالنبيين يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم والشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردن أتينا بها وكفى بنا حاسبين ترى الوجوه يومئذ إما مبيضة أو مسودة وترى الموازين طائشة إما ثقالا وإما خفافا وترى الكتب إما في ميامر الأيدي أو في شمائلها فلله ما أعظم ذلك الموقف في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يطول على الناس الوقوف وتدنو منهم الشمس على قدر ميل ويعرقون على قدر أعمالهم. وأناس في ظل عرش واناس في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله حتى يأذن الله بالشفاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم في الفصل بين الخلائق وينيله المقام المحمود فصلى الله على محمد في الأولين وفي الآخرين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يحكم الله في الأولين والآخرين وينطق الكون وينطق الكون أجمعه وينطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدره. فكل المخلوقات شهدت له بالحمد قال قتاده افتتح الخلق بالحمد في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختتم الحمد في قوله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم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 فإن الإيمان باليوم الآخر وبالبعث والنشور كفيل بتصحيح مسار الحياة وأن تنبعث الجوارح إلى الطاعات وتكف عن المعاصي والسيئات وآيات القرآن تبين هذا المعنى وتظهر علاقة الإيمان باليوم الآخر بفعل الطاعات والكف عن المعاصي يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ويقول سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ويقول لنبيه وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وفي آيات الطلاق ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر من آمن باليوم الآخر حق الإيمان وكانت الآخرة حاضرة في قلبه كف عن الحرام وابتعد عن الآثام وإلى مدين أخاهم شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ مُحَذِّرًا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ عِبَادَ اللَّهِ الإيمان باليوم الآخر يصنع إنسانًا جديدا له أخلاقه وقيمه ومبادئه ونظرته إلى الحياة لا يلتقي إنسانٌ يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءها ولا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ولا يتفقان في حكم على حدث أو حالة أو شأن من الشؤون فلكل منهما ميزان ولكل منهما نظر يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال الإيمان باليوم الآخر. يزيل الشبهات يزيل الشبهات الوارده على القلوب والعقول وضعف الايمان بذلك اليوم ينبت في القلب الشكوك وال شبهات في القلب الشكوك وال قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ومتى آمن العبد باليوم الآخر وأيقن بما بعد الموت تقشأت عنه كثير من الشبهات ومن قرأ القرآن بقلب حاضر أسفر صبح فؤاده فإنه كلام الله وفيه الشفاء لأمراض القلوب والأبدان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أيها المسلمون المؤمن بالله واليوم الآخر مرتاح الضمير مطمئن إلى مستقبله النظير يؤمل رحمة الله وعفوه وإحسانه ويخشى ربه ويخاف عذابه يدرك أن بعد هذا اليوم يوما وأن وراء الدنيا آخرة إن فاته شيء من الدنيا فهو يرجو العوض في الآخرة وما وقعت عليه من من مصيبة فإنه يحتسبها وإن رأى نعيماً في الدنيا تذكر نعيم الآخرة يقرأ قول الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعمل في دنياه كما أمره الله ويحسن إلى الناس ويعمر الأرض يؤمن أن الآخرة تعدل ما مال في هذه الدنيا من موازين وتخفض مر تفاء من الباطل اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبه خافضه الرافعه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 المسلمين واخذ للطغاة والملاحدة والمفسدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم وديارهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم اللهم إنا نسألك بالسلامة اسمك الأعظم أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كلهم في فلسطين وسوريا وفي العراق واليمن وبورما وفي كل مكان. اللهم لطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم أصلح أحوالهم واجمعهم على الهدى وكفهم شرارهم.